سؤال لي يا ذني يا ظِلّ لا جرحتوني بجريح مايل تعب سؤال لي يا يا ظِلّ جرحتوني بجريح dun eu sahih fajatuni un hit dolamtuni eu sahih hayam illah musab bil mar ala al baqir في اللي بعده بحمور رايفي سنه عمري دمعي بك لوال مخلص ايتالي عقيد بعد لسه الاثار باقي على المقليل حزين قبري نفس ذاك الشمير بعد يحوم جريم زيارتك يا مظلوم كفر لو صرحيت ظلمت و يا ظل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 هي اللي تسمع اوى الضحلك سؤال ليش اقصدي الباقي علي يا مرت قصاص كثره حزين او تجرح الخاطر بزغر سننا ويجد حسير كاني بكربل حاضير ويسمع يصيح يا الناس بكم ما يصيح ناس غير ولكن سمعته ناس يشرار اقودو من بدر تطلب ثاء وانا بحير اصبحي ظلمتنون يا يا يا طلايا صالح فيا دني يا ظلاله تنجر يا ايتها نجاتون نحي حي وكون وصحيح صعوب صبري وصيت جدي وحيد وما حد يعينك شامس واصل وصات كبدا وليم خيال تصيد عيني وحس قلبي ينشدني عيبش البطل وانا ابو فاضي على شاطئ يساره بجنب بني وعاين عمتي بهالذل حال تجمع بالحرق ويل اطفال بعد اصعب شي فيه ظلم طوله азыл ла ла сали фиадни языл ла жахтуна صحي يا ظل اليالي الا مي يالحاله شفيه علي اصحاب العدا هجمت وبي خيمه نار يبكي وانا بخوفي رحي تأركو ألوذي بعيمتي زياني اش ما هذكو دمعي وشعور قلبي يتصور لللم خيم اللي فات خلىنا وعاين والدي بحال صار وعلى الهز الرحي قلم ثونه وصحي يا م يا <تصفيق> ظلاله <تصفيق> <تصفيق> أريد أسئي وخي يبروني ذنبي الشان يا ظلال مصاب الطاف جرى علي أولي الكوفة وبعد الشاف و لنسمكم مرد شبدي و انا زع شدتي الالا و هذا الحصيل منكم و تقولون ايح نسلا فلا عدكم رحم لا والله ظلمكم للحش ما أنسى رميتون وتحي ظلمتون وسحي يا ظلّا يا ظلّا عالم يادني يا ظلّا يا فجعتوني ونحيت ظلمتوني وصحيت فجعتوني ونحيت ظلمتوني وصحيت يا ضي الله واسعكم رسول الله رأي أهل بيت محبتنا فروف قلكم صارت وين توصيت وان ابنة بتعرفوني بيعلومي فذيت صيت لي ماخذ اي معنى حسيني تاع اقدم شكوتي لربي الكون واقول الطاعته صبري هو بعقيده تسلحي ظلمتوني صحي يا ذي الله سؤالي في اذني يا ذي الله اترحتوني بجري ما يلتا فجعتوني ونحيت ظلمتوني وصحيت فجعتوني ونحيت ظلمتوني وصحيت ات يبغض حي دري الكرى ما عيدها مجيد مثله عليه هتماي يا زي يبزوده وعيل ما وتائق وعدائي وصيل اليوم تجهل موقعي وفضلي تكافر كذ منيت بعي تحلل دم ويتقتل من الشيعان عد كم اضبوع اذا تحكي اليك ما ما يسموع بد ما يتسبحي ظلمتوني وصحيت يا ظلا ظلمتوني وصحيح فجرتوني ونحيت ظلمتوني وصحيح يا دنيا الشاعر سيد سعيد الصافي